والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه تعرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان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 اللبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار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 119. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى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 بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت صورة فإذا نزلت صورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وق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 تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و يبخل فإنما يبخل عن